وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِنْ تُبْدُوا تُمْتَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَااه ثم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتصالحين تقيم فاذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 ve الْآيَاتِ ayetleri qo'mi yâlemun. ve innâ kethû aîmanhum min bâd ıahdihim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 أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشتص صُدُورَ قوم مؤمنين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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون ان انما يعمر مساجد الله من آمَنَ بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين Ajaltım sıvayet el Hajj ve imara el Masjid el Haram keman aman bil Allah ve Yümi el Akhir ve jahada fi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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.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 وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الفاسقين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 ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ على عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن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 هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموالا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 وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من أزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً يواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم.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 التقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 عنده أو بأيدينا فتربصوا, فتربصوا إنا معكم متربصون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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفوا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة وَهُمْ وهم إلا وهم كارهون.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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لو ان لو وهم يجمعون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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَانِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ, والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْحَقُّ أَن يَرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن وأنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 فَرَنَا رَجْهَنَّ مَخَالِدٍ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْتِرِ يكر وينقيمون الصلاة وينؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سارحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فرحل المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر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 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً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 مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والإمصار، والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات.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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضاه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارف إن فِي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعده وعدها إياه، إلا عم وعده وعدها إياه، فلم ما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.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 الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطأون موتاء ولا يطأون موتاء يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب له به عمل صالح.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 وما كان المؤمنون ليَنفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم، ولينذر قومهم إذا رجعوا.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التم عزيز عليهما عن التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إلهها إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم